يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئن ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وَأَن تَحِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيكَ بَدَ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لّبَدَ لا يَحْتَمُّ أَلَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَطَ حَمَلَ عَقَبَه وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَه فَذَكَرَ قَبَه او اطعام في يوم في مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متبه ثم كان من الذين امنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالرحمه اولئك